تقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق في النبابة من ناء فمنهم, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم علي أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزل آياتا مبينات والله يهدي من يشار إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا بع إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأفو إليهم الزعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم ارتابوا أم يطافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولا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 أموالهم الفائزين وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن أمرتهم قل لا يخرجن كلاتقسم كلاتقسم قاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون